يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا قَالَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَاعْرِضُوا عَنْهُمْ إِن رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاتِقِينَ الْعِرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن لعب ابِمَ تخذُ مَا فقُمَ غرَمَ وَيتَ رَدَّسُ بِكُ مدَّو عَلَ يدَ والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويت يَأْخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَانًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتٍ وَسَلَامٌ أَلَا إِنَّ قُرْبَةَ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إن الله عفور رحيم والسابقون لولون مِنَ المهاجرين ولنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم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 ومن من مِنَ من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم مَا وَقَعَ مِنْهُ مَا يُرَدُّونَ إِلَّا عَذَابِ عَظِيمٍ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا قَالَ طُعْمًا لَّنْ نَّفْرَحَ وَآخَرُ سَيَئَنَ عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ وَمِن مَّوَالِيهِمْ فَد قَتَّنْ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّي عَلَيْنِي يَا عَنَيَّ إِنَّ صَلَوَاتِكَ تَكُن لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَن عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ ثواب رحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبه يُعُقُبُ بِمَا كُنْتُمْ تَمْعَلُونَ وَآخَرُونَ مُرْجَعُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِنَّمَا يُعَذِّبُهُمْ وَإِن مَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ والله عليم حكيم الذين اتخذوا مسجدا ضرا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرسال قادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وَلَا إن أردنا إلا الحسن والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد على التقوى من أول يومنا أَن أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب أفمن استس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أمن استس بنيانه على شفاجر في انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الوالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا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 يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وهلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون التائحون الراكعون التاجدون لامرون مَعْرُوفٍ وَنَهُون عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب ولو كانوا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُم أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عذور لله تبرأ إِنَّ إِلَٰهَ رَبِّي لَوَاحِدٌ ۖ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَنْتَقُصُونَ إِظ اللهَّ أَ بِكُر الشَّ إِ عَ إَِّ اللهَّ هَ لَغُومُكُ السَّمَواتِ وَلَض وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ ولنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم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 قُلِ اللهُ هُوَ وَكُنُوماً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 ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يطَؤُونَ وَلَا يَطَؤُونَ موطئا يغيظوا الكفار ولا ينالون من عدو النيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيه الله سنما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل قَات مِنهُم فَ إِفَةُليَتَ فَقَ فِيّين وَلذِرُ قَمَهُ وَل ذِرُ قَمَهُُ إذَا رجعوا لعلهم يحذرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفْرِ فَإِنْ وَلَجِدُوا فِيكُمْ غِلظًا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ يَقُولُ أَن يُقُومَ زَادَتْ هَذِهِ مِمَّنَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فزادت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 نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من حد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا بُونَ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكير قُلْ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ بسم وَحِيدٌ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ أَلِفْ تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبنا نوحينا إلى رجل منهم سَوْفَ يُبَشِّرُ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عند رب قال الكافرون إن هذا لسحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستان أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيعين إلا من بعد إذنه ذلكم الله رب فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنا ان هو يبدع الخلق ثم يعيده ليجزيا الذين امنوا وعملوا الصالحات بالخير والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب نليم بما كانوا يكفرون وََّ فيِيجَعَ الشَّم سَغيا أَوْ وَقَمَرَُورَ وَقَدَّ رَغُمَ نَزِلَ لتَعمُ عَدَدَ السِمِينَ وَحِسَاب ما خلق الله ذلك إلا بالحق نفصل لآيات لقوم يعلمون إن في إِلا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا وظم ان بها والذين هم عنا أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم انهم تجري من تحتهم لنهار في جنات نعيم دَعْوَاهُمْ فِيهَا صُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ بَِّلَمِ وَلَو يُعَجِل اللَّغُولٍ الناسِ الشَّاسْتِ جَلَهُم بِالخَائرِ لَ قُضِيَ إِلَهِمُ تَنَزَّرُوا الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ آنَافِ طُوَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّنَا الضُّرُّ دَعَانَا لَجًا بِهِ اُن قائدا وقائما فلم ما كشف ما عنه ضر لَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرُّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّ كَذَلِكَ نُنْزِلُ عَلَى الْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا وَل قَده لَْ نَقُرُونَ مِ قَابَلِكُمْ لَمماوَلََمُوا وَجَ أَتثُر سُولهُم بِالبَاتِ وَمَا كَُولِه مِنون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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَتُبْدِلُ بِقُرْآنٍ غَيْرَ هَذَا أَوْ بَدِّلُ وَمَا يَكُونُ لِيَ أَن أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْكَ اٰيَةٌ اِنَّ فِى سَمَآءِنَا وَالْاَرْضِ اٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُوْنَ اِنَّ تَتَّبِعُوْا اِلَّا مَا يُوحٰى اِلَيْكَ اِنَّ تَتَّبِعُوْا عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به قد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَعْبُدُهُ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَا شفعاؤنا عند الله قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلاَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَوِّرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَوِّرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً رُعْن عاصف وداههم وداههم الموج من كل مكان وظن بهم دعوا الله دعوا الله مخلصين له الدين لئن ننجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق مَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا نُرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إنما مثل الحياة الدنيا كماء ننزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض تلط به نبات الأرض مما يأكل الناس ولنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفا وزينت زَيَّنَتْ وَضَنْ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم